Allah yehdi manyarid. İnna lüvin aamen ve lüvin hadu ve sıbîn ve والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَطَّ عَلَيْهِ العَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ وَالْمَسْجِدِ الحرام الذي جعلناه لِلنَّاسِ سَوَاءَ لِلْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ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 وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ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 ذالك ومن يعظم شعائر الله فانها فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا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 الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وأتموا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.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 وَإِنَّ يَوْمَ عِدَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيْمَنْ قَرِيَةٍ أَمْلَأْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 Allah yâkûm bîn kum yeme al-kiyâmeti fi ma kûntum fihi textelifûn. Âlm taâlem an Allah yâlem ma fi al-âmaî ve al-ârb. Înna zâlik fi ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به, سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ Hüjtaba kum ve ma jâl alay kum fi dini min haraj min taabikum İbrahim. Hüjsemakum Müslüman min qâbel ve